فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أُنْذِرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن دُونِ أَيْدِيهِمْ ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قالوا وَشَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَدُوُّكَ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِالْغَيْظِ الْحَكْمِ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 أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فَمَوْضُو فَهَدَيْنَا هُمْ فَاسْتَعْبُ الْعَبَاءَ عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْذَابٌ الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون